يا ترى امي فاضوس انت منوره بالقدس يا ترى امي فاضوس شرينا لنا راضتي فداك يا وحملتي حملتي رمز الطهر الحقيقية انت يا عدرا يا غلية في حياتك يا أم يسوع بيرسبت في بالجموع في حياتك سند في البوح حوالا فاضي لا وتنين نواف سنتين حوالا فاضي لا وتنين نواف نتأمل سنتين محتاجه القلب أم يا محلى القلب مليء بطرازهم الحنّ، بمحبة وانكار الزاد، مريم خادم تلي صاب، وانكار قلب المتواضع بيكون مسكن له لأن الحانون لما نصلي و لما نهون شافعتك يا عذر يا بيون شفعتك يا دره يا بت بسمع صلواتنا في الحال تطلب من رب المتعال بسمع صلواتنا في الحال تطلب من رب المتعال يا بخت اللي نادى على دور يا دره